بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أَمْرٍ مستقر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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا w tym samym czasie iść w kierunku, iść w kierunku, iść w kierunku, iść w kierunku, iść أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقعر فكيف كان عذابي ونذر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 وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرٍّ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَوَ فَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بن أرسلنا عليه إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 ولكن اصبحت افضل من اجل ان تكون فِي من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل لمحي بالبصر ولقد أهلك ما فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستقر ان المتقين في جنات ونهر